يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم أنفقوا مما رزقناكم من قبل أي أتي يوم لا بيع فيه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 واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَالًا فِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّنُمَاتِ إِلَى النُّورِ والذين كفروا أولياءهم الطاغون يخرجونهم من النور يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حَسَّن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 فبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرِيَتِهِ وَهِيَ خَوْيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّا يُحِيهَا ذِي اللَّهِ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَتَعَامِرٍ ثُمَّ بَعَثَ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 قال بلا ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك فصرهن اليك ثم جعل على كل جبل منهن جزاء ثم ادعهن ياتينك سعيا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ